إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون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 وبالأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائر والمحرومون.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 اهله فجاء بعجل سمين فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين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 هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَمَا خَطَبَكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ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 فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينَ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 ما كانوا متصررين، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوم فاسقين، والسماء بنيناها بأيديه، وإن لموسعون. والأرض فرَشْناها فنِعْمَ الْمَا هِذُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرْضُوا إلَى اللَّهِ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 كذلك ما أتى الذين من قبرهم من رسول إلا قالوا, إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون